وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً أَنَّى يُرِيدُونَ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين يُبْعَثُ مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا كَبُروا لو اننا لا نكره فنتبرأ منهم فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات كذلك يريهم الله سرات عليهم وما هم